والله يفجحوا بها لهم تشتي قوم فرعوني وقومي ووهيد ريسبي ومازمد قل فرعوني قلت يا موسى عليه السلام. وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين مكتما هوا قلنا بيا أبشتر تدبيجي الباو باقيل الفو يعني كاسروا دعوة توخيدناك إلا كعيوات باقربة كلا هوا ما هو قلنا بيا الباو باقيل الفو هاتشي أكري أشركاتك. لما أقول لبعبوبا في الماء أشركاتك. بطمشت. بطمشت. عليكم السلام. الله هناك موسى يقول جابا فرعون جامعة ودعا. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عندك. بطاعة بمن العالمين بطاعة هماء عالم تلا. وعو ظلد كهاتيب هدايتي. وهدايات بهنوه لا لي رب العالمين طبعا بحس كيبو حسي خوبو yeah. موسى عليه الصلاة والسلام بحسي خوبو كو وتربي أعلم بما جاء بالهدى وتربي من ظاند كي هاتيب هدايته و هدايته نشاء من عنده لا هدايت لا لي رب العالمين إناده بين تسر حقه من هدايته ومن تكون له عاقبة الداري وتربي عالمين ظاند كي دماريك خير وباشي وسر كفتن دبو كيبي ولكن افضل من اجل ان يكون هناك اشياء اخرى موسى عليه الصلاه والسلام يقولون هناك اشياء اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى اخرى المشركون، مرور زدم ند دنیای او ند آخرتی. هم قویدش کسبن و هم قویه ده اوه سر هدایت و سر حقیق. او دی سرکفت بیدو هدایت و راستی و دست بیدم. ایرا دم موسی علی رب العالمین نیش مدد. ایک البصدوبت مجادله مناقشه کامرو بر برابر کرد. کنابیت ونیا کامرو بر برابر خودش رفته بیشکینی. کنابیت ونیا مباشر مباشر نکه تو حس کی او اوتان بید ونیا باشیه باشی بودی بید، تو حس که ونیا حقیق و راستیه بودی آکی نه ونیا وانیب کی که او آخه نه که آن قصه کوچیه کودلی به بش کتو، او مناقشه پری تو چی؟ چونکی موسی علی سلامت و سلام نه بوته فرعونی and he doesn't I will ask Oh That is the God ofrate, that is His love and He who the Abheed Man will be in the Americas, and that is why He says, So I will not say He wants to be the Beast of the Americas and the Clouds how to destroy the universe has 그러면 he says, data from a allons is that it will pass why does this class attach the new Continuity It is a sign of Your passing process You خو اخفنه یکن نکت کشوره بد که بیتش کنن ولی به دنیا کا النافوی اخفندها یا اخفن او تدير کبیتو و حقیق کبیل رب العالمين هد بشت پیامبری صلی الله عليه وسلم سلم و این اویا کم لعلاهدن یا تو ضلال مبين بیا محمد صلى الله عليه وسلم سلم تو بیجا مشوره بیجا اس و هند این کلمه سر حقیق و راستیه و بیام بس انالله و علیه سام شیا چی بجید شیا بجید از سر حقیق اونیش سر چه سر ضرالاتی اما بو هنگوده بو رب العالمه هنگوده بیام بس انالله و سام میشه ایکی میشه سر حقیق و سر هدایت و ایکی شی سر ضرالات و سر خلاتیه در بین نیش نیش ما بتدون که وقتی تو مناقشه دیگه کی که نبتو دلی می بشکینی و زی و لب یو تو حقیق واقعی بودیار کی و حقیق واقعی منیمش تنفر دل بیدم. تو نشی حقیق واقعیش کار نفر دل بیده. اینلا بچنابید، اینلا اسلوبه کنار بنابید و به هند تو دلایی مشکینی. بندهش اما تفرعونی اف آخفناء قبیل نکر. و موسی علی صلوات و سلام اف آخفناء مابود تفرعونی جماعت ودو ناروه بنوانيا قانقابو بنو عصبي بنو بيشنا داري وان موسى عليه الصلاة والسلام ودقال هارون عليه الصلاة والسلام كان داري بل في في حاسكا مناقشاكاها بمنيتا بارك يدلي ونرمي بيتو إيماني بنا وقال فرعون أما فرعوني أف اسلوبه غي نرمي راحت قلب بيخابه لابو وقال فرعون يا أيها الملاو فمعنا بشتي اهو مجلسك خلاص وچوين فرعون قال مازنكم والوزيرات ورئيس خارج ورئيس رئيسيتكم. مقال في المديرة أيها الملأ في عامي جاني مازنات قومي من وجاني وزيرات من وجالي رئيسيت قبطيا ومصرة ما أبغى أو مازن كلا الجانب يا أيها الملأ يعني أو مازن كلا وحاسكرونيا وش هاند البهند قد قال ورابن ضد موسى عليه الصلاة والسلام ما علمت لكم من إله غيري الى ما علمته يعني من الى ومن علم الى الى الى الى ديها بن الى الى الى الى بن الى يعني الى من الى بس الى الى الى الى بس الى الى كلام الى من الى الى الى الى الى الى الى الى الى على أساس الى شاب شاكو الى You were told ما if not you are justified Because we were بس enough Because يعني would not be evil What do you have? You have to tell ما that we need An verybu入 you We are Blessed and We Christ We are glorifying But anyway, we should be calm We used to be calm and first in the question Or we didn't ask و ماله بي وملكه ومسراته بي ووهل بيكبروه عليه ورعوه مع عالم دره وتما علمت لكم من لا هاي بدهم من زانية هل أسئلاني أنكم من قال انا ربكم صنامات بس أو هذا هم مو أيدي كبرون، في العون على ما في العون، هو هو شو يكيره، هوش قبيط كلا فينا. بنا ذا رب عملي قومه فاطعوه. يعني قومه في عشش ته وجوده بشت هستی لاینگو من دوست دارم اول وقتی لاینگو اسرابه اینگو ما منتظر هستیم. این چنین هوا بشه من اون چی کردیم وش بله تا این چی؟ اسبود منیم تا هرچی شده بود با کامه هو کامه بیه چی کرد گر؟ به خود داره. بعض دچار بیه. بعض نفرامن چی نکن. میشه خرابی و ازیر نکنی تو. فا او کدی یه همانی. او کدی یعنی رئيس وزراء فرعونية وتهامي وتبو من أغريها لكي على الطيني وقره بينن قره بينن كان وكي بلو كاليب كان وكي طابو كاليب كان وكان ناف تشجده لناف فرنية أغري ده طابوك ده كان قرب وشتنك لناف فرنية ده چل بيت؟ ده رغب بيت وده بيت وتهارن زي حنا غرام هیجان دکه براین، چون که اگر براین، چی پیدا مدت پیدا تو وقت پیدا تو نیم زحمت است. اما وقتی یه پرایم بینن، وقتا بکشه کن، کافی نه فاضلی داره رفتن، و بیشترینی فجعالی صرحن، صرحن، یعنی بینایت که ما ازانوی بلند شکن. فجعالی یعنی نتیجه بینایت که بلند جله که بلند أطلع إلى إلهي موسى أتدأس بيتشم سحكمه إلهي موسى عليه الصلاة والسلام موسى عليه الصلاة والسلام قد فرعوني قد ربي من عثمان عرض عثماني و جيويش يل كيري جيويش يسر عثمانا سرها في طبقة عثمانا ويري رب العالمين يل ويري هر ويكي رب العالمين يقول أأمنتم من في السماء؟ يعني امي نبينا بهذه المنطقه كابر ولم يرى المنطقه بينما يجب ان يكون هناك منطقه من منطقه منطقه منطقه موسى منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه أو منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه منطقه لعل الطالع إلى إله موسى لا سحكة إله موساي بسحكة كوايا موساراز بجد وده هي أولوية طبعاً أولاً أي كلونية نزاني نوعي بو وياك بالعقلية قومي بجمبو برشة شو كيا كا قومي برشة فجراه كربو فاكم فرعون إله بو رب بو في نزاني بكون مملكتي وين عرض ماشية شتى دهيا وشتى دنيا بيعودي يعني... واحدة موسى وجدت يه على صلاة وسلام وتي من من أصماة تدهاية، شل عاد تدهاية، جناف مملكة تدهاية، أما ما بس لا أظنهم، وبتأس يبى أظن وظن إلى معنى يقينه، يعني لا على يقين إنه من الكاذبين. كموسى عليه درود خاشة وقت بجيد خود امنا بس بطيبو من بنايات الشيكة هزا شريكا هزا شمسحكا و مفسره رحمته الله البيت بجين اما ما و بلنتنين بنايات ايهاتية شيكرين وقت فرعوني كأي وقت همانيا بشيكي دي و يجوه سريع سحكتا چه؟ سحكتا عثمانا و سحكتا رب العالمين و اله موسى عليه الصلاة وسلام اما ونیا تمامن اول چون ازاین وابیه کشن بلندشی که میدم نگران کیه؟ نگران عثمانی ایکش نبازند نه هر هفته بکر عثمانو سر هفته بکر کشن بناه تا که بلندشی که هاتونو که اونیا او نگران عثمانی ایکش بود اما اونیا او بچه که از وقت کشن بلندشی کرد اما او کسی دیگه اونیا ف اهرامات مصریاتی نچه کرد او اف And that isn't essential or் Resources Don't immediately look at for the need for the need for the need Only when you see your Chief of in the lands. Yet, the s exerc means not you will보 whom you are Or to your own people But for the most reason in NA下次, it turns out only you are I don't اما مفصله ودی چهتر و چه سری با چوندید اینها تبه و نگاشتی عثمان را و رب العالمین شنیا چون نشناخت و رب العالمین ونیا استدراج دیبرد تبه چه گوتن خلقی ودی از چوم و مچوندید وتمام باری ها و کا و بس مناسب چه کردنیا و تأکیدی بهندگ رب العالمجد و سر خلقی هم خوامو ازن کرد جرب عالمینی و عبادات با خودین اکر نخوید دلی خدا او رب نیه و اله نیاش رب عالمین و نیه اله حق و رب حقش. چه مختم موسی علی صلاات و سلام گوییه فی عولیب که لکن عالمت ما انزلها اولای اینا رب سماوات و الأرض مسائرا. که بتوزانی بته آفشتای ازب بتدبیم و اف وحیا اف معجزه بته عوی یت اینا اینا هو ربي عنده عثمانه وبو عنده حاكيه وراسيه ومهمات دياركه فرعون ايش بده؟ يبغى تدلوتين وككر بنادي اخذ الديوه البيجيت كتبوا ايته دا يعني عندك ايات ديال بيجيت وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا اجدوا هم سر و انكار رب العالمين لكن اما دل دا يقينوا يقين وバリحه هو كرب العالمين هي وهو رب حقه واولاه حقه بس ملکه بی دشلوت او بیونیا واقعا مجبور شی میشه کفی ابندسید. چطور بشه تیپ بزنی آنیا؟ هرچی آفرند بچیدی بزن بله. او یه به هم مشورت کن. حسنات کرد مملکت آخود شرکت. ول خودتیدن. بنا دبی آفرنداد کرد. نخوا کوزانی فرعونی کوزانی کار ایلامیه و رب نیه. او ماسره دلیل واحدهایی دار میرد شویه تو لا اله إلا الذي آملا بهی بنو كنت أعلم بوادينا كبس رب العالمين أو إلهي موسى عليه الصلاة والسلام وهارون عليه صلاة والسلام وبني إسرائيل إيمان بنا بس أو إلهي حكم إيمان بنا با هذا رب العالمين قلت وقد عصيت قبله كنت أعلم في إيماني وقت ساب نفجيا نخوذها ونفق وتأخوذها ونفد صلاة حوذا أم يتبع مليا رب العالمين لتأسخده و تخدهنا موسى وهارون و عليهم الموسى الصلاة والسلام بودن و کتاب و تابو ایمان تشه نه هد همین نامی. همه همو افبد کرد و استقباله. همه خواصن کرم بود. کیبر بود. هو و جنود بود. فرعونو جیشه وی و مدجمیدا. فل ناف عادیدا. عبادت خدا نکرد. وزانی خدا حقویلا حق ربر عالمیلا. و سر عبده ظلم نیت کرد و تعذیل نیت کرد. همه یا خزماند بند سخودا و کی عبده معامله جات کرد. بغير الحقي چه حقیقی شد و نبود کو خمازن کرد. چه هم کیبر خمازن کردن یا چیه؟ همگاها بی غیر حق. به هنده اف صفت داره نه قطعا یک بزنید دنیا چیه هی کیبر را كان خمازن کردن یا حق. نه بس همگاها یک کیبر یعنی بی غیر حق. ما دمت خمازن کرد یعنی تو سر باطل یا خمازن کرد. چه جا خمازن کردن نیست چی بی حقی بی درست تو میکنی، هم موه مازن کردن یه حرامه، چون که مازن کردن چیه؟ یعنی بس از کامله و چاره مدنی نه، و خالی کی و منو فصح کرده دیش همه کاش نه، ابر مرویده، کیماتیه ترهاین عایب ترهاین، چون عالم و موه از کامله و همچون دیزانم، آباقیبره، آباق مازن کرده، و یه اولش بو کسی کنی، کس نیا که یه کدی عایبی و إلا رب العالمين. بيد بعندك كبر أيك الصفات كيا. المتكبر بس رب العالمين. هي الصفات عشرة عالمين وتهلك سن كبير تناقضه. إلا داس عذارا دم رجع قيامته. وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. يعني وا. باوريها وا نبو. وباوري بعندك نبو. قد بقرنا فلا داعي رب العالمين. وظنوا يعني وأي كانوا. يعني وا يقينوا باوريها بو. أنهم إلينا لا يرجعون نحن نزغينا فلالي رب العالمين نمر هيا ونصابنا بهيا ونحساب هيا ونرجع قيامته هيا جهنم هنا كان وظلمين خيك بكان العالمين بجد فأخذناه مع يعني مع أخذ ربك واخذ الله قرتنا رب العالمين يعني عذابه يعني ما عذاب ده فاخذناه يعني فاخذنا فرعون يعني فرعون ما قرته معذاب مع ده وجنوده وجيشه او اتقلبي داش هلكسكيه توابعي بيتو اتقلبي دو بيتو و راييوي وكيه فرعون بي هم رب مش مهمو همو عذاب ده فنبذناهم نبذ او اجتاكي بي قدر باللويته تتو چل اركي یحاش آنیم می‌می‌نویسی که کار می‌نی پیش کرد پس اینکه چرا ای که می‌نویسی؟ چون تا که پیش هی به قادر بیه آوی، نه بیای جذب می‌دهم. ما باعث می‌شدم فرنا بذن آهم. آبش گلکت به قادر بول نمی‌ام. ماه موهبتن. نبذی یعنی اطرحه. چون تا که پایه بس تا که به قادر بول ما باعث می‌شدم آبش چونه بول نمی‌ام. و گلکت به قادرمون. برای هم ماه موهبت نکرده. ولم يستطع الله ولم يستطع الله كيف كان اعقبته في المنزل ولم يستطع الله ان يستطع الله ان يستطيع الله ان يستطيع الله ان يستطيع الله ان يستطيع الله ان يستطيع الله ان ورجع قيامته ونيع والعذاب الآخرة أكبر والعذاب الآخرة أخزى عذاب رجع قيامته جل جل موصرا وجلق بترزيل هنا رزيل كله الوعظ بعورب العارمين الدنيا عذابين الله بشتى السحكة هم جوا الدماء كمرغزارن أفداء يعني على كذا جزومه بك تو خويه فيها بقراها تربع عن بتشتني تربع عن بعذابتي يعني اوه دجمعاتي او تشتاهم يا محمد صلى الله عليه وسلم وقال ايمان دوله اوه دجمعات ديني اسلام كان هم وقتاكي اعتاو جا قيامته رب العالمين اوه السنة الخودية قل همو وقت الظالم ده مدكي مجالي داتي اما قل دي اوه هل سرزن موخوبة دوامه اوه اشتاهم ده چلئكا ده عذاب ده و دمائك همو وقت الظالم عذاب و غلاك و رزيل کرنا و جعلناهم ولكن يجب ان يكون هناك ايمان يجب ما يكون هناك ايمان يجب يدعون يكون النار ايمان عالمت كان يكون هناك ايمان كان ان يكون هناك ايمان يجب ان يكون هناك ايمان ويوم القيامه ورجاقمته لا ينصرون كسورك اليوم راكه كسوا سيدنا ياخذ كسوه البن عذاب وقدنا انت دري چونكي وا شو كشتفون نينه وا شو كشتفون نينه في هذه الدنيا فرعوني رعوني وج جيشاوي وأيد قلبي دا ما يعني ما يديرك الرحمن ما تأخدش إيه يديرك يعني هم الشر وخرابي وفي كساء وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ودي سبختنا في بناش تابوتان نو في رعوني ووجيشاوي وأيد قلبي دا وقاروني خلك شا بيجي ها لعنة الليلين بع سواب خرابيتا يعني شجع بع سواب وش نواد كلام. مختبر بع سفير عمارة ذا والسلام. رضي الله عنهم. مختبر بعستابيعيات ذا كلام بجناء الله عنهم. أما مختبر بعسفير عملي ذا كلام. أبو جندي ذا كلام. فونات ذا بعناهم في هذه الدنيا لعنة. اللي مش ملعنة ذا كلام. ما همو خرابيتة تقوترش جنب احساب باشينها يتكرر ويوم القيامة أبد الدنيا دا هو لعنة ليا نكران وترجع قيامتش خرابيب من المكبوحين. يعني قبحهم الله قببهم الله يعني همو الشر خير رجاء قيامت برهم دعا حرامته چه بجيه اكي؟ جيه قبحة الله قبحة الله يعني رب العالمين همو الشر و خراب يبداته و خيره همه تديركه اما رجاء هنا؟ ابيت قبحة الله و رب العالمين الشر و خراب يبداته و چه خيره و باشي قلناكت؟ فرعون جماعة و هلکس اكيد ديره كوري چه بتوه القيامة هم من المقبوحين نافع يا تناذ هم رب العالمين بحس دي هر كسك وكيف يرعونكات هر كسك الشركةبكات كفرابكات زمل عبد الخديبكات هذا دماريكا هموم رواك الزالمات الخرابي بحس وديته ك الدنيا ده أرجاك يماتش هموم الشر وخرابي وعذاب رب العالمين بفاك سناح هذا الكلام صلى الله وسلم على خير خالتي ثم دع على آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين نه چون پس از کار می‌کنی. نه. نه این برای که دیمايک باش. دو کیم. آقای بعای دیمايک. ادالش این دنیا آخره. سرود بی دعتش چنین رو نگوستم قبلا حکم قبلا حمله. قبلا نزدیک نزدیک. یه لجواب دیگه قبلا حمله و قبلا استادیوم. نزدیک قدرست و چه؟ انا يعني انا مو مين انا مو مين انا مو مين انا ماتو مين انا ماتو مين انا ماتو مين انا ماتو مين انا ماتو مين انا ماتو مين ده ماتو مين انا ماتو đã sự طيب في المحكمه انا سيده بينا طبعا وجهه تشه طبعا تشكيه يعني ما بي اذا كان انا بس انا بقول له يا اخي هو كاني Mas guei que do nada, bom, e que tipo de corinho? Tá, mas não tem que É vai super malar.